بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر لفي خسر والعصر إن الإنسان <سؤال> لفي خسر والعصر إن الإنسان <سؤال> لفي خسر والعصر إن الإنسان <سؤال> لفي خسر إلا الذين <سؤال> آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا آمَنُوا الصَّالِحَاتِ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر